Book 2 82 82 भूतकाल 2 الماضي 2 الماضي 2 क्या तुम्हें अस्पताल गाड़ी बुलानी पड़ी هل كان عليك ان تستدعي الاسعاف هل قد توجب عليك ان تستدعي الاسعاف کیا تمہیں ڈاکٹر کو بلانا پڑا هل كان عليك ان تستدعي الطبيب هل قد توجب عليك ان تستدعي الطبيب کیا تمہیں پولیس بلانی پڑی هل كان عليك ان تستدعي الشرطه هل قد توجب عليك ان تستدعي الشرطه كيا اپ کے پاس ٹیلی فون نمبر ہے ابھی میرے پاس تھا هل لديك رقم التليفون كان لا يزال معي منذ لحظات هل لديك رقم التليفون कैनलाजाई मुंजूल क्या आपके पास पता है अभी मेरे पास था हल्लाईक अलुआन कैनलाज मुंजूल अलुआन कैनलाज मुंजूल क्या आपके पास शहर का नक्शा है अभी मेरे पास था هل لديك خريطه المدينه كانت لا تزال معي منذ لحظات هل لديك خريطه المدينه كانت لا تزال معي منذ لحظات هل واه समय पर आया واه समय पर नहीं आ सका هل جاء في الموعد لم يستطع ان ياتي في الموعد هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. كيا اسكو راستا مل گیا تھا؟ اسکو راستا نہیں ملا. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. كيا وا سمجھ گیا؟ و ما فهمي سكا هل فهمك لم يستطع ان يفهمني هل فهمك لم يستطيع ان يفهمني تم سمي پر کیوں نہیں آ سکے لماذا لم تستطع ان تاتي في الموعد لماذا لم تستطع ان تاتي في الموعد तुम्हे रास्ता क्यों नहीं मिला लीमा तरीख लीमा दलम तस्तया तुम उसको समझ क्यों नहीं सके लीमा दलम तस्तया लीमा दलम तस्तया मैं समय पर नहीं आ सका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 لاني ما كان معي خريطه المدينه لم استطع ان اجد الطريق لاني ما كان معي خريطه المدينه ما سمج نہیں सका کیونکہ سنگیت کافی زور سے بج رہا تھا لم استطع ان افهمه لان الموسيقى كانت صاخبه جدا لم استطع ان افهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. مجھے ٹیکسی لینی پڑی. لقد كان علي أن آخذ تاكسي سياره اجره. لقد توجب علي أن آخذ تاكسي. مجھے شہر کا نقشہ خریدنا پڑا۔ لقد كان علي أن أشتري خريطه المدينه. لقد توجب علي ان اشتري خريطه المدينه. مجھے رڈیو بند کرنا پڑا۔ لقد كان علي ان اطفئ الراديو. لقد توجب علي ان اطفئ الراديو.